111. ليوم لا ريب فيه 112. إن الله لا يخلف الميعاد 113. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 كُلّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا بأَةُن تُ قاتِلُ فِي سَبِيل اللَّهِ وَأُخرَكَافَِةُرَونَهُم مِث لَ رَرائِيَ العين وَلَّهُ يُأَيدُ بِنَصْرِ مَ شَ إِ فِي ذَلِكَ ل عبَِتَِّئُولِ الأبُصَار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 بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين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 يَأْقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَأْقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت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 وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ تؤفر تِلْكَ الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُنْزِلُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ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 117. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 118. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبذوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض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 119. والله سميع عليم 110. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 111. فلما وضعتها قالت رب إني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 117. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 118. قال كذلك الله يخلق ما يشاء 119. إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون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 119. لَكُم لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 110. وأنبئكم بما وما تَدَّخِرُونَ فِي تدخرون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 111. فاتقوا الله وأطيعون 112. إن الله ربي وربكم فاعبدوه 113. هذا صراط مستقيم 114. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 112. قال الحغاريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 113. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 114. ومكروا ومكر الله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 119. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 فتُم في مَالَكُم بِهِي عِلمُم فَلِمَةُ حَجُونَ بِي مَا لَسَلَكُم بِ ععِلْم واللهَّهُ يَععلممُ وَأَنتُم لا تعلمون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 112. والله ولي المؤمنين 113. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقُرْبٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك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 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ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 124. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين, ولكن كونوا ربانين دانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة عن النبيين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 مَتَىٰ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به قَالُوا أَكَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَكَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 112. فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 113. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْ حقوق يعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 119. وجاءهم البينات 110. والله لا يهدي القوم الظالمين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 فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل عام كان حل لبني اسرا الى الا ما حل ما اسرا الى على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فت لوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 فَرُنْ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَهُ هُدًى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 119. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُم آيَاتِه لَ عََّكُم تَهتَدُون وَلْتَكُم مِنكُم أَّةُ يَدَعونَ إِلَ الخَيرِ وَيَأّرونَ بِالمَرُوفِي وَيَهَونَ عَنِ المُنكَرون 117. وأولئك هم المفلحون 118. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 119. وأولئك لهم عذاب عظيم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 وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 غُرِبَت عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ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 لون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مِنَ اللهِ شَيْءٌ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ دنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قريبا لنا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتكلموا تَقُولَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكِ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم وكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسوّمين وَمَا جَعَلَ لَهُمُ اللهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ به وَمَن نُّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَ قُططَلََ فَم مِنَ الَّذينَكَ فَعُ أَوْيَكْ بِتَهُمْ فَيَوْ قَلِبُ خَائِبِين لَسَلَكَ مِنَ الْأَمِّرِ شيءَيْءٌ أَ يَتُ بَلَهِم أَوْ يُاضّ لِبِهِم فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاست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 وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ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 ديون كثير فما وهن فما وهن لما اصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 119. وإنهزوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 110. بل وَهُوَ مولاكم وهو خير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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ اذْفَعُ السُّونَهُ بِاذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَصَيْتُ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ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 إِذ الت الصَّيدُونَ وَلةَ لُونَ عَلَ أَحَدِ وَررَسُولُ يَدِعُوكُم فِي أُخْرَكُم فَأَفَابَكُمْ غَمَّ بِغَم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 َُّ أَنْ زَلَ عَلَكُم مِن بَعدِ الغَِّ أَمََةَ وَاسَ يَغُ شَطَائِفَةَم مِنْكُم وَقَائِفَةُ قَدَ أهمت وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ يَظُنُّونَ ذِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ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 قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما تَزَلَّهُ مُ الشَّيطَانُ بِبَضِمَا كَسَ وَلَ قَدَ عَثَ اللهَّهُ عَنْهُم إِ اللهَّ غَفُورٌ حَلم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 أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ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 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله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 اتَّبَعَ رِبوانَ الله كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ الله وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ نَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُذَكِّرُهُمْ إهِم وَيُعَِّمُهُمُ الْكِتابابَ وَالحَِكمَةَ وَإِن كَانُوا مِ قَابِلُ لَفِي ضَلالٍِ مُبين أَلَمَّا أَصَابَتكُم مُصبَةٌ قَدَ أَصََابتُم مِسلَهَا قُلْلتُم أَ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ تَلْقَوْنَهُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزكون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسرعون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 112. والله بما تعملون خبير 113. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 114. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 117. ونقول ذوقوا عذاب الحريق 118. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 119. قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَكُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَيتَفَكررونَ فيِي خَلْقِِ السَّمواتِ وَالْأَرضِ رََّّنَ مَا خَلَقُ تَعَبَ بَطِيلًَا سُُ ببحانكَ فَقِنَا عَذاابًا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 119. أو أنسى بعضكم من بعض 110. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرن عن ام سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 فَكَوْنَ رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَللِ الْكِتَابِلَ مَْؤ بِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُزِلَ إلَكُم وَمَااءُزِلَ إلَيهِمْ خاشِ عينَ للِللَّ خاشِ عينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرونَ بِآيَاتِ اللَّهِ سَمَنَ قَللَ